أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور عددنا الروح له سكنا الكون يزول ولا تمحى في الدهر صقائف سؤدنا وليد في الأرض مسادنا والبيت الأول قعبتنا